قل إن تخفوا ما في صدوركم أَوْ تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا ما في السماوات وما في وَاللَّهُ والله على كل شيء قدير تَجِدُ تجد كل نفس ما غير محضر وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف قل إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 فليحذر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عذاب الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ